بيانات للانتاج الاعلامي والتوزيع اتقدم امشط معان النصر من كلماتي لاذوب عن عرض الرسول بذاتي احمي الرسول بامام ملكت منافحا بالشعر اكتبه على الورقات البدر يسمى في السماء بعزه والشمس ساطعه الى طاقاتي والكلب ينبح لا يضر سما انا والاث سوف يصيبكم بثباتي لا لن يضر نبينا بحديثكم بل زاد قدرا عاليه الطبقات يفني النبي محمد كل الورى هو مرسل الرحمن للآيات همست معاني النصر من كلماتي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 ونا بحديثكم بل زاد قدرا عاليا طبقات يفدي النبي محمدا كل الورى هو مرسل الرحمن بالاياتي نحر منحرك يا محمد انني متلهف للقائكم بمماتي عرضي بعرضك يا نبي يا ملكنا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 لا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والافق سوف يصيبكم بثباتي يا فرحه الدنيا البنيه حينما حل الحبيب وصاحب البركات سقطت رماح الكفر عند قدومه واستبشرت في مجده ابياتي فلربما غسن الاراك بليني يُثْنِي الْمُبَارِزُ يَسْقِطُ الرَّايَاتِ وَلَرُبَّمَا مَوْتُ الْكَرِيمِ مُخَوِّفٌ لِلْقَوْمِ أَثْرُ وَفَاتِهِ بِهِبَاتِي لِلْقَوْمِ أَثْرُ وَفَاتِهِ بِهِبَاتِي أَمْسَتْ مَعَالِي الْمِصْرِ مِنْ كَلِمَاتِي لَأذُبَّ عَنْ عِرْضِ الرَّسُولِ بِذَاتِي أَحْمِي الرَّسُولَ بِمَا مَلَكْتُ مُنَافِحًا بِالشِّعْرِ أَكْتُبُهُ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 من امه صلت على خير الانام وصاتي فستعلمون باننا من امه من امه صلت على خير الانام وصاتي فستعلمون باننا من امه صلت على خير الانام وصاتي صلت على خير الانام وصاتي